أَلَمَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ ி கயல மனும கயலி மீதி كاذه قد <تصفيق> افتوينا على الله كذبا إن نعذنا في مذن بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها فَأَشْهَدُ رَبَّنَا كَ على الله توكلنا